Book 2. 86 86 wefemenon. Szitta Kérdezni múlt 2. Aszila al madi itnin. Es ila. Al Madhi itnin. Még nyakkendőt viselted. أي ربطة عنق قد لبست؟ أي ربطة عنق قد لبست؟ مايك أي سيارة قد اشتريت؟ أي سيارة قد اشتريت؟ مايك ويشعر في أي جريدة قد اشتركت بها؟ أي جريدة قد اشتركت بها؟ ki látott? Men ráéjt? Men ráéjt? Kivel találkozott? Men kábelt? Men kábelt? Kit ismert meg? Men illedzi tárrafta alájh? Men elledzi tárraftu alájh? Mikor kelt fel? متى نهضت من النوم متى نهضت من النوم ميكور كزدت نيكي متى بدأت؟ متى بدات ميكور حدت متى انتهيت متى انتهيت ميرت لماذا استيقظت لماذا استيقظت؟ ميرتلت تنار لماذا أصبحت مدرساً؟ لماذا أصبحت مدرساً؟ ميرت هيود تكسيد. لماذا أخذت سيارة أجرة؟ لماذا أخذت سيارة أجرة؟ أنانيت. من أين أتيت؟ من أين أتيت؟ إلى أين ذهبت؟ إلى أين ذهبت؟ أين كنت؟ أين كنت؟ كينك من ساعدت؟ من ساعدت؟ كنك إيرتى إلى من كتبت إلى من كتبت كينك من جاوبت من جاوبت